وَهَلَتا كَنَبَؤُ الْخَصْمِ إِل تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَانُوا لَا تَخَفْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَ فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا إله تسعة وتسعون نعجة ولنعجة واحدة فقال أكفنيها فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. قال لَقَوَّلَ مَكَ بِسُؤَالٍ عَجَتِكَ إِلَى مِعَاجِهِ وَإِنَّكَ كَثِيرٌ مِنَ الْخُلَفَاءِ إِلَى يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا طالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار